وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالنَّضَّالِينَ اَذَهِبْ تَرْبِيَةَ قَالَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ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 اين <تصفيق> احط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 هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحجي وعيسى وإلياس من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبَائِهِمْ وذرياتهم وَإِخْوَانِهِمْ واجتبيناهم وهديناه إلى صراط مستقيم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 فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا ليسوا بها بكافرين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما जाग وَمَنَ اللَّهُ الملائكة الدكتور تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكونتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم.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 وَمُوَلَّدِيهِ أَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا أُخْرِجُ مِنْهُ حَبْبٌ وَتَرَاقِبَ وَمِنَ النَّخْلِ من تَنَوُّعُ نَوْعٍ دَاهِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَنَابٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَنَابٍ وَالزَّيْتُونُ وهو ذلك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصلاة المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات درست ولنبين ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا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 سب الله أدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم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 غين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرحى فاجعله غثاء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 ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قال افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خَيْرٌ خير إِنَّهَا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤَ نَحَدَ قل عُوذُ بِرَبِّ الفلق مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ